النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلول لنصرة الدين. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلول لنصرة الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد العاشر من ذي الحجة لسنة 1440 وأربعمائة للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين حلاك وإصابة عشرين من البكك المرتدين إثر تفجير دراجة مفخخة مركونة في بلدة لبصيرة ومداهمة منزلي مختارين مرتدين غربي الرقة وتصفيتهما بالأسلحة الكاتمة مقتل عنصر من تنظيم القاعدة المرتدين في قيفة البداية من ولاية الشام حلاك وإصابة عشرين من البكك المرتدين إثر تفجير دراجة مفخخة مركونة في بلدة لبصيرة ومداهمة منزلي مختارين مرتدين غربي الرقة وتصفيتهما بالأسلحة الكاتمة من الخير بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة أمس شاحنة تقل عناصر من البكك المرتدين في بلدة لبصيرة بتفجير دراجة مفخخة مركونة ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة عشرين عنصرا ولله الحمد وفي الرقة بفضل الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف تمكنت المفارز الأمنية لجنود الخلافة أمس من مداهمة منزلي اثنين من المخاتير المرتدين الكومينات وهما المرتد المدعو أحمد سلو مختار قرية مزرعة العامريه والمرتد راشد العلي مختار قرية مزرعة الوفا في ناحية المنصورة وتصفيتهما بالأسلحة الكاتمة وفي السياق ذاته تمكن جنود الخلافة أمس من إحراق آلية أحد المخاتير في شارع القطار بمدينة الرقة ولله الحمد على توفيقه وأخيرا إلى ولاية اليمن من البيضاء بعد التوكل على الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة دراجة نارية لعنصر من تنظيم القاعدة المرتدين بمنطقة كالب الأسفل في قيفه بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاكه ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة عشرين من البكك المرتدين إثر تفجير دراجة مفخخة مركونة في بلدة لبصيرة ومداهمة منزل مختارين مرتدين غربي الرقة وتصفيتهما بالأسلحة الكاتمة مقتل عنصر من تنظيم القاعدة المرتدين في قيفة وتقبلوا تحية إخوانكم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 قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلول نصرة الدينه دهجا واضح للكفر فاضح دمنا ضحت رفضلهوني دهجا واضح الكفر فاضح دمنا ضحت رفضلهوني جيشنا ناره تسبق غباره من نواغاه صرنا وين جيشنا ناره تسبق غباره من نواغاه صرنا وين يبغي الجنة يتبع Såna som hamar, såna som hamar. Såna som hamar, såna som hamar. Såna som hamar, såna in hamar. Såna som hamar, såna som hamar. Såna som hamar, علي إنشانه علي إنشانه صرّم الإنسانة صرّم الإنسانة والفعل زانة دون الشيني. يا مات الدولة واضح فعله سيف مسلول النصرة الديني يا مات واضح فعله سيف مسلول النصرة الدينية نهجها واضح للكفر فاضح دم أنا ترفض الهوني نهجها واضح نال فاضح دم أنا ترفض الهوني